الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشغف الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد دار العصر للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويصحبنا عبر هذه الدروس شرحا وتعليقا فضيلة الشيخ عبدالله السعب الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالله بالله الثانية العمل به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 فقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و اصلي على نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فتقدم الكلام في الدرس الماضي على هذه الرساله اجمالا وكذلك ايضا تقدم الكلام على شيء مما يتعلق بمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه والميزات التي تتميز بها كتبه ورسائله رحمه الله تعالى فكل هذا تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى يجب علينا تعلم أربع مسائل وبدأ بالمسألة الأولى ألا وهي العلم وتقدم أيضا في الدرس الماضي بيان الحكمة في بداية الشيخ أو في ابتداء الشيخ في هذه القضية وهذه المسألة وذلك أن العلم قبل القول والعمل فما ذكر الادلة على هذا فيما سوف يأتي أو فيما يأتي فلا شك أن الاعتقاد وكذلك أيضا العمل هذا يسبقها العلم فإذا كان هذا العلم مبني على الكتاب والسنه فان هذا الاعتقاد سوف يكون اعتقاد سوف يكون اعتقادا صحيحا وكذلك ايضا فيما يتعلق بعمل هذا الانسان سوف يكون العمل ايضا موافق لما جاء في الكتاب والسنه نعم ثم ذكر وسوف ياتي ايضا الكلام على العلم فيما بعد بمشيئه الله ثم ذكر بعد ذلك العمل وذكر بعد ذلك الدعوة وليس ثم ذكر الصبر على الاداء ودليل هذه المسائل الاربعه ودليل هذه المسائل الاربعه هو ما جاء في سوره العصر طبعا لجلى على هذا كثير من الكتاب والسنه ومن ذلك ما جاء في هذه الصوره والحكمة في اختصار الشيخ على سوره العصر في الدلاله على هذه المسائل الاربعه هو ان سوره العصر شاملة لهذه المسائل الأربع عليكم السلام يا زياد في دله ثانية لعب لك أقدر يا أخوان إنما... نعم فأقول أن سورة العصر شاملة للدلاله على هذه المسائل الأربع نعم قال الله جل وعلا في هذه السورة والعصر يقسم ربنا جل وعلا بالعصر وهو الزمان وربنا جل وعلا إذا أقسم بشيء هذا يدل على شرف المقسم به كما أقسم جل وعلا بالضحى وأقسم أيضا بالليل إلى غير ذلك مما أقسم به ربنا سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى بخلاف العبد فإنه لا يقسم إلا بربه عز وجل وكما جاء في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر ان الرسول عليه الصلاه والسلام ارسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينادي بالناس ان الله ورسوله ينهيانكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فلا يحلف الا بالله فامر عليه الصلاه والسلام الناس بان لا يحلفوا الا بالله عز وجل نعم كما جاء في سنن ابي داود من حديث سعد بن عبيده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاه والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك نعم وجاء عند النساء وغيره من حديث ابن عن أبيه أن الرسول عليه الصلاه والسلام قال من حلف بالامانه فليس منا أخير إذا جاء احد يصف في هذا المكان نعم وفي حديث ابن بويده عن ابيه الذي رواه النسائي وغيره ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من حلف بالامانه فليس منا الى غير ذلك من الادله التي فيها النهي من الحلف بغير الله والحلف بغير الله والعياذ بالله هو شرك وهذا الشرك على قسمين اما ان يكون شركا اكبر واما ان يكون شركا اصغر اذا كان هذا الحالف يعتقد في المحلوف به بأنه عنده شيء من حصائص الرب جل وعلا فلا شك ان هذا يكون شركا أكبر وأما إذا كان هذا الحالف لا يقصد بأن المحلوف به عنده شيء من حصائص الرب جل وعلا وإنما عظمه تعظيم نسبي فقط فهذا يكون شركا أصغر هذا يكون شركا أصغر نعم ان الإنسان لفي قسر يخبر ربنا جل وعلا أن جنس الإنسان خاسر إلا من استثناهم ربنا جل وعلا وهم الذين أتوا بالشروط الأربع التي اشترطها ربنا جل وعلا وهي التي جاء تنبيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليها في بداية هذه الرساله نعم وسوف ياتي الكلام على هذه الامور الاربعه نعم ولعل النكته في تقديم الخساره على من سوف يفوز ويفلح في الاخره اقول لعل الحكم في تقديم الخساره على الفوز والفلاح هو ان الغالب على الناس والعياذ بالله الخساره عافانا الله واياكم من ذلك كما دلت على ذلك النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة ومن ذلك ما جاء في قوله جل وعلا وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وكما جاء في الصحيحين في حديث أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل ينادي آدم في يوم القيامة فيقول لبيك ربي وسعديك فيقول ابعث من ذغيتك بعثا إلى النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل وتسعين في النار وواحد في الجنة نعم ثم قال جل وعلا إلا الذين امنوا يبين ربنا جل وعلا من هم الذين يستحقون الفلاح والنجاح في الآخرة وهم الذين اتصوا بالصفات الأربع التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة إلا الذين آمنوا فأول هذه الصفات هو الإيمان ولا شك أن الإيمان هو عنوان سعادة الإنسان وعندما الإنسان لا يأتي بهذا الإيمان فلا شك أنه خاسر في الدنيا وفي الآخرة كما قال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعم وهذا الإيمان لا بد فيه من أمور اولا أن يكون هذا الإيمان مبني على العلم الذي دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة والأمر الثاني هو أن يكون هذا الإيمان نعم هذا الأمر الأول أفضل والأمر الثاني هو أن, أن الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالإيمان هو أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالإيمان فهو اعتقاد بالقلب اي تصديق تصديق الأمور التي أمر الله جل وعلا التصديق بها من الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر من أركال الايمان الست وما يتبع ذلك من أمور نعم وهو أيضا قول باللسان لا بد على الانسان ان يشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وكذلك ايضا هو عمل بالجوارح لا بد ايضا ان الانسان يعمل بجوارحه ومن لم يعمل فهذا ليس بمسلم بل هذا كافر عافانا الله واياكم من ذلك ومن ذلك ان ترك الصلاة هذا كفر بالله والعياذ بالله كما سوف ياتي ف... العمل هو وقن الإيمان، العمل هو عفوا وقن في الإيمان، ولا بد من العمل، لا بد من العمل، والمعصود لا بد من العمل، أي لا بد من جنس العمل، ولا يصح الإيمان بدون عمل، نعم، ويزيد بالطاعة كما دلت على هذا النصوص، كما في قول عز وجل أيكم زادت هذه إيمانا. تامل الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وكما جاء أيضا في الصحيحين في حديث عبد الله بن نافع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الايمان 70 شعبه أو وستون شعبه أعلاها قول لا إله إلا الله ماطة الأذى عن الطريق من وهذا لفظ مسلم هذا لفظ مسلم وأما الذي جاء في البخاري فقال الايمان بضع وستون شعبه بدون ذكر السبعين <تصفيق> نعم فكلما اتصف الإيمان كلما اتصف عقل الإنسان بعدد أكبر من هذه الشعب كلما زاد إيمانه وكلما قل اتصاف بهذه الشعب كلما ضعف إيمانه وهكذا فالنصود دلت على زيادة الإيمان وعلى نقصانه وما يزيد الشيء الا وهو ينقص ايضا النصوص التي دلت على الزياده فايضا تفيد النقصان لان ما زاد الله وهو ينقص نعم والايمان فيه اركان كما تقدم او كما هو معلوم وسوف تاتي ايضا وهي اركان الايمان السته وفيه كذلك ايضا شعب كما تقدم في حديث ابي هريره وفيه وله تعريف وحد كما تقدم ذكر ذلك قبل قليل وتعريفه حد كما تقدم من أنه لا بد من التصديق الصحيح ولا بد أيضا من القول باللسان ولا بد أيضا من العمل بالاركان فهذه الأمور الثلاثة لا بد منها فهذا هو حد الإيمان وتعريفه وسوف يأتي له زيادة بمشيئه الله فيما سوف يأتي قال وعمل الصالحات وكما تقدم ان من الايمان هو عمل الصالحات من الإيمان هو عمل الصالحات ولا يكون العمل صالحا حتى ياتي الانسان باربعه امور الامر الاول هو ان يكون الانسان مخلصا لله عز وجل في هذا العمل والامر الثاني لا بد ان يكون متبعا لرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العمل لئلا يكون هذا العمل بدعه والادله طبعا كما هو معلوم للجميع الادله على, على هذا كثيره والشرط الثالث هو لا بد ان يكون الانسان مؤمن لان ممكن ان الانسان ياتي بعمل موافق للشرع ويكون ايضا فيه مخلص لله عز وجل ولا يكون صاحب الذي اداه لا يكون مؤمنا الايمان الصحيح كما جاء في الصحيحين في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وقد جاء من حديث عمر بن الزبير عن حكيم انه, أنه قال لرسوله عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اني كنت اتصدق في الجاهليه واعتق وكذا وكذا هل هذا ينفعني بعدما اسلمت قال اسلمت على ما اسلبت من خير يعني عندما اسلم كتب له ما كان يعمل في الجاهليه مم مما هو موافق للحق فالصدقه طبعا لا شك انها مشروعه بالكتاب والسنة والاجماع وهو مخلص الله في هذه الصدقه لكن لم يكن مؤمن عندما ادى هذا العمل فعندما امن كتب له ما كان يعمله وايضا مثل هذا ما جاء في صحيح البخاري في حديث عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاه والسلام يا رسول الله من نزوت ان اعتقف ليله في الجاهليه فقال اوفي بندرك فلولا انه نذر لله وايضا الاعتكاف موافق لما جاء به الشرع والا كان الرسول عليه الصلاه والسلام ما امر بان يفي بنذره نعم فاذا لا بد من الايمان عند اداء هذا العمل ولذلك قال جل وعلا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فاشترط جل وعلا الايمان والامر او الشرط الرابع هو ان يكون الانسان مبتغيا بهذا العمل وجه الله جل وعلا والدار الآخرة يريد الثواب على هذا في الآخرة وأنه فعل هذا لتحقيق مرضات الله جل وعلا أنه فعل هذا لكي يحقق مرضات الله عز وجل عليه وأن يدخل إلى جنته وأن يتنعم بكرامته لأن هناك من يعمل لله ولكن يريد الأجر في الدنيا هناك من يعمل لله ولكنه يريد الأجر في الدنيا ولذلك قال جل وعلا ولذلك قال سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون مما ذكر في تفسير هذه الايه الكريمه ان هناك من يعمل عمل ويريد ثواب الدنيا فقط ولا يريد ان يحقق مرضات الله عز وجل عليه ولا يريد ان يدخل الجنه وإلى اخره وإنما يريد ثواب في الدنيا يريد ان يثاب على هذا الشيء في الدنيا فهذا مما ذكر في تفسير هذه الايه الكريمه وهذا شرط الاخلاص يكون الانسان مخلص لما تقدم في عمله ولكن هذا يريد الثواب في الدنيا فلا بد اذا من هذه الأمور الاربعه حتى يكون هذا الامل صالحا نعم قال وطبعا على رأس الأعمال الصالحة هو عمل القلب طبعا الأعمال تنقسم لا قسمين عمل القلب وعمل الجوارح وعمل القلب هو التوكل والخوف من الله ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى والانابه إليه فعمل القلب لا بد منه وعمل الجوارح من الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الحد إلى آخره نعم قال وتواصوا بالحق وهذه هي القضية الثالثة وهي الدعوة إلى هذا الحق الذي جاء في الكتاب والسنة والدعوة لا بد منها وأنها واجبة على كل أحد ولكن الناس يختلفون ولكن الناس يختلفون في هذه المسؤوليه منهم من تكون هذه المسؤوليه عليها أعظم وأكبر ومنهم من تكون دون ذلك وهكذا وهذه المسؤولية تتفاوت على حسب علم الإنسان ومكانته وما شابها ذلك ومما يدل على هذا هو ما جاء في هذه السورة الكريمة وكذلك أيضا ما جاء في قول عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ما قال صالح وإنما قال مصلحون صالحون في ذاتهم ومصلحون لغيرهم ولدل على هذا كثيرة قال وتواصوا بالصبر هذه الأمور لا بد فيها من الصبر وكذلك أيضاً لا بد أن الإنسان يصبر عن المعاصي والسيئات التي نهى الله عز وجل عنها ولا بد أن يصبر ايضا على ما يصاب به من مصائب في الدنيا فهذه الأمور الثلاثة لا بد فيها من الصبر ولذلك ختم الله جل وعلا هذه الصورة بالتواصي بالصبر نعم قال قال نعم قال الشافعي رحمه الله تعالى والشافعي معروف ومحمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعي ومحمد بن إدريس ولد في عام خمسين ومئة وتوفي في عام أربعة ومئتين توفي في عام أربعة ومئتين وهو من كبار العلماء كما هو معلوم قال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لففتهم ويقصد الإمام الشافعي والله أعلم أو توجيه هذا الكلام أن هذه السورة فيها المطالب العظيمة التي طالب الله عز وجل بها عباده سبحانه وتعالى فما تقدم التنبيه على هذا وإلا ما أسمي شك أن هناك أحكام كثيرة جاءت في كتاب الله عليكم السلام فهل الله تعالى برحمة هناك أحكام كثيرة جاءت في كتاب الله جل وعلا وجاءت في سنة رسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي التنبؤ عليها في هذه السوره وانما جاء ليشار اليها نعم وذكر الشيخ رحمه الله قول الامام الشافعي هذا من اجل ان يبين عظم هذه السوره وانها اشتملت على المطالب العظيمه التي طالب الله عز وجل بها عباده قال وقال البخاري رحمه الله تعالى والبخاري هو محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة الجوع في مولاهم البخاري والبخاري رحمه الله من كبار أهل العلم ومن كبار علماء الحديث في زمانه وتوفي عام ستة وخمسة ومائتين وكتابه الصحيح مشهور ومعروف قال رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل نعم قبل أن أذكر ما يتعلق بكلام البخاري فيما يتعلق بهذه السورة جاء عند, عند البيهقي في شعب الإيمان وجاء عند الطبراني في مجرمه الأوسط من حديث حماد عن ثابت عن عبد الله بن حصن الدارمي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا راد احد من يودع الآخر تلا عليه هذه السوره تلا عليه هذه السورة ثم بعد ذلك ودعه وهذا الاسناد لا بأس بأسناد غريب وهو صالح إسناده غريب وهو صالح وتقدم ذكر هذا في الدرس الماضي قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واصطاف لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل نعم ما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى واضح وهو أن العلم يكون قبل القول والعمل وهذا ما جاء التنبيه عليه من قبل المصنف رحمه الله تعالى وهذا التبويب يدل على فقه وعلم البخاري، وكما تقدم لنا أيضا ابتداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالعلم والتنبيه على هذه الأمور الأربع العظيمة والكبيرة كلها كل هذا يدل على علم البخاري رحمه الله وجلالته كلها كل هذا يدل عفوا على علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفقه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام نعم والعلم جاءت إلى الكثير على فضله وتقدم لنا شيء من هذا فيما سبق والعلم علمان علم فرض عين على كل إنسان بعينه وعلم فرض كفاية وهذه الأمور التي جاءت تنبي عليها من قبل الشيخ كلها من فرض العين كلها من فرض العين الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه نعم قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسال والعمل بهن ما هي هذه المسائل المسألة الاولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن طاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخدا وبيلا أول هذه المسائل أن الله جل وعلا قد خلقنا ورزقنا سبحانه وتعالى وفي هذا إشارة إلى توحيد أربوبية وسغيات أن التوحيد ثلاثه اقسام ومن هذه الأقسام هو توحيد الربوبيه طبعا وهذا التقسيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فهناك نصوص من الكتاب والسنة تتحدث عن أفعال الله جل وعلا وعن خلقه ورزقه لعباده وعن ملكه وتصرف بالكون إلى آخره فهذه تتعلق بغبوبيته جل وعلا وهناك نصوص تتحدث وتأمر بعبادة الله وبإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة نعم فهذا يسمى بتوحيد العبادة وتوحيد الالوهيه نعم وهناك نصوص ايضا تتحدث عن اسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى نعم فهذه تسمى بهذا التوحيد عفوا يسمى بتوحيد الاسماء والصفات نعم فالمصنف رحمه الله تعالى ابتدى بتوحيد الربوبيه لانه يلزم من توحيد اوبوبيه إفراد الله جل وعلا بالعباده والإخلاص إليه في الطاعه سبحانه وتعالى فبما أنه هو الخالق والوازق والمحي والمميت، إذن هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى نعم فالله جل وعلا لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاع دخل الجنه ومن عصاه دخل النار كما قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلى فيها نذير، وكما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله واجتنب الطاهوت فالادله كثيره التي فيها ان الله جل وعلا قد ارسل الرسل وانزل عليهم الكتب التي تدعوهم الى عباده الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى نعم وان من اطاع الرسل دخل الجنه وان من عصاهم دخل النار نعم وربنا جل وعلا قد ارسل الى الناس نوعين من الرسل النوع الاول هم الرسل والنوع الثاني هم الانبياء وجمهور للعلم العلم على التفريق ما بين الرسول والنبي جمهورة للعلم على ما بين والنبي نعم فقال ان الرسول هو الذي يرسل الى امه بخلاف النبي ما يكون مرسلا الى امه يعني مثل ادم عليه السلام نبي آدم عليه السلام نبي ولكنه رسول لأنه أرسل إلى امه إلى أناس نعم ومما يدل على التفريق ومما يدل على هذا ما جاء في قوله عز وجل نعم وما وما من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته فذكر ربنا جل وعلا الرسول وذكر أيضا النبي وكما جاء في حديث الشفاعة الطويل الثابت في الصحيحين أن آدم عليه السلام قال اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى أهل الأرض فإنه أول رسول إلى أهل الأرض فهذا فيه أن, أن نوح عليه السلام أول رسول وآدم نبي عليه السلام، فهذا في تفريق ما بين رسول وما بين النبي، وقد جاء في ذلك حديث بذو، بأن حديث بذو رواه ابن حبان أن الله عز وجل أرسل 124 ألف نبي وأرسل ثلاث مئة عشر، ولكن هذا الحديث حديث منكوب، حديث باطل، ليس بصحيح، وإنما الذي صح هو ما رواه الحاكم غير من حديث. أبي أمامه رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل أرسل خمسة عشر وثلاثمائة رسول نعم هذا حديث صحيح نعم قال والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم فما أرسلنا إلى فرعون رسولا نعم فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا نعم في هذا دليل على ان الله عز وجل قد ارسل رسلا ومن ذلك نبينا محمد عليه الصلاه والسلام الذي هو خاتم الانبياء والمرسلين والذي هو افضل والذي هو أفضل الرسل عليهم الصلاه والسلام جميعا نعم وان ايضا ممن أرسل نعم وايضا ان ممن ارسل اليه ارسل الى فرعون والمقصود هنا موسى بن عمران عليه السلام كما ارسلنا الى فرعون كما هو معلوم ان الله عز وجل ارسل الى فرعون موسى عليه السلام قال فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فالله عز وجل اهلكه سبحانه وتعالى وعذبه كما قال عز وجل انا يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون شد العذاب وهذا عذاب البرزخ وعذاب يوم القيامة هذا المؤشد عفن الله وإياكم من ذلك نعم المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا بعد أن ذكر توحيد الربوبيه هنا ذكر توحيد الالوهيه لان كل انسان امن بالله وان الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت اذا لا بد عليه ان يفرد ربه جل وعلا بالعباده وان يفرد بالطاعه سبحانه وتعالى وان يخلص اليه في عباداته فيلزم من توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه نعم وان الله عز وجل لا يشك معه نعم وأن الله لا يرضى ان يشك معه احد في عبادته والدليل على هذا قوله عز وجل وان المساجد لله فلا تدع مع الله احدا فربنا عز وجل نهى أن, يدعو أحدا ان يدعى احدا معه سبحانه وتعالى وكما قال عز وجل اياك نعبد واياك نستعين اي لا نعبد الا انت يا ربنا ولا نستعين باحد سواك وكما قال عز وجل فصل لربك وانحر وكما قال سبحانه وتعالى كلنا صلاة ونسك ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها الأمر بعبادة الله وبإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة عز وجل ولعل يقف هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد أين أهلا نشتبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتبع سبيل الله وسلم تسليما كثيرا كثير عما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الا رحمه الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا بل أرسل إلينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ودليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم وما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخلا وبيلا <تصفيق> <تصفيق> الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل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 الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلىهم الدين أما بعد فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه في الدنيا وفي الآخرة وأن يرزقنا الأخلاص إليه جل وعلا والمتابعة لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أما بعد فتقدم الكلام على المسألة الأولى وهي أن الله جل وعلا قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحج على الناس سبحانه وتعالى وأنه لا شك من اطاع هؤلاء الرسل فإن مآله ومصيره إلى الجنة وأن من عصى هؤلاء الرسل فإن مصيره مرجعه إلى النار عافانا الله وإياكم من ذلك نعم فعذا علم الإنسان ذلك عليه أن يوحد الله جل وعلا وأن يفرده سبحانه وتعالى بأنواع العبادة وأن يخلص إليه سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا قد أمر بذلك وحرم ضد ذلك ألا وهو الشرك عافانا الله وإياكم من الشرك والشرك ماخوذ من المشاركة الشرك ماخوذ من المشاركة وهو اشتراك شيئين فأكثر في أمر أو أكثر من أمر اشتراك شيئين فأكثر في أمر من الأمور أو أكثر من ذلك هذا هو معنى الشرك من حيث اللغة وأما في الاصطلاح فالشرك هو جعل شريك لله والعياذ بالله في غبوبيته أو الوهيته أو أسمائه وصفاته فمثال الشرك في الوهية عفنا الله وإياكم من ذلك عفوا مثال الشرك في ربوبية أن الإنسان يعتقد أن هناك من يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويضر وينفع مع الله تعالى الله عن ذلك فهذا من الشرك في ربوبية ومثال الشرك في الألوهية هو أن الإنسان يصرف عبادة من العبادات لغير الله كأن يصلي لغير الله أو يصوم لغير الله أو يحج لغير الله وهكذا فهذا من الشرك اللوهي ومثال الشرك الاسماء والصفات هو ان يطلق الانسان الاسماء التي تخص التي تختص بالله جل وعلا ان يطلقها على غيره يعني مثلا ان يطلق الله تعالى الله عن ذلك على غير الله وان ايضا يطلق اسم الرحمن على غير الله جل وعلا وهكذا فان هناك من الاسماء ما هو خاص بالله جل وعلا وان هناك من اسماء الله ما هي مشتركه بين الله وبين خلقه وهناك من الاسماء هي مشتركه ايضا ولكن اذا لوحظ فيها معنى الصفه فيجب ان تغير هذه الاسماء فالاسماء المختصة بالله مثل اسم الله سبحانه وتعالى و الرحمن والقدوس والاحد والصمد هذه خاصه بالله جل وعلا واما الاسماء المشتركه بين الله وبين عباده مثل الملك هذا من اسماء الله سبحانه وتعالى ويطلق كذلك ايضا على العباد لمن كان له ملك وسلطان فيسمى ايضا ملك وهناك اسماء هي مشتركه ولكن اذا لوحظ فيها معنى الصفه يجب ان تغير مثل اسم الحكم فالحكم هذا الاسم مشترك الله عز وجل هو الحكم سبحانه وتعالى وهو الحكيم جل وعلا وإليه الحكم والفصل بين عباده عز وجل نعم وايضا يطلق هذا الاسم على عباده فهناك جمع من الصحابة ومن أتى من بعدهم ممن يسمى بالحكم هناك جمع من الصحابة ومن أتى من بعد من يسمى بالحكم وهذه التسميات لم يلاحظ فيها معنى الصفة عندما سمي بها من أطلقت عليه لأنه عندما أطلقت هذه الأسماء على هؤلاء الناس أطلقت عليهم وهم أطفال الآن ولدوا فملاحظة معنى الصفة وهي كون هذا المسمى حكيم وحاكم هذا غير ملاحظ في اثناء اطلاق هذا الاسم عليهم لكن عندما لوحظ في هذا الاسم معنى الصفه كما جاء في الحديث الذي في السنن وهو حديث صحيح ان رجلا من الصحابه كان يكنى أبي الحكم فساله رسول عليه الصلاه والسلام عن هذا عن هذه الكنية فقال يا رسول الله اني اقضي بين قومي ويرضى كلا الطرفين او المتخاصمين قال ما احسن هذا ثم قال ان الله هو الحكم واليه الحكم وسال عن اولاده قال لي اولاد قال من اكبرهم قال شريح قال انت ابو شريح او كما قال عليه الصلاه والسلام فعندما لوحظ في كنيه هذا الشخص معنى الصفه وهي الحكم بين الناس غيرها الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه الكنية إلى غيرها فأسماء الله على الأخسام الثلاثة التي تقدم لكوها فالشاهد من هذا عندما يسمى أحد من المخلوقين باسم يختص بالله فهذا من الشرك بالله عرفنا الله وإياكم من ذلك نعم وكذلك من الشرك في صفات الله أن يعتقد الإنسان والعياذ بالله ان هناك من يعلم الغيب مع الله هذه صفة خاصة بالله جل وعلا فهذا من الشرك الأكبر بالله تعالى الله عن ذلك وهكذا والشرك أيضا ينقسم إلى قسمين إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر والدليل على هذا ما جاء عند ابن خزيمة والامام احمد من حديث محمود وجاء أنه من حديث رافع بن خديج أن رسول عليه الصلاه والسلام قال اخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فهذا يفيد أن الشرك ليس على قسم واحد وإنما على قسمين ونعم هذين القسمين أكبر وأصغر فالأصغر هو الذي والعياذ بالله يخرج الإنسان من الملة ويوجب عليه الخلود في النار عافانا الله واياكم من ذلك فهذا هو الشرك الاكبر نعم لا لا الشرك الاكبر هو الذي يوجب الخروج من المله والخلود في النار عافانا الله واياكم من ذلك نعم وهو الذي تقدم تعريفه فيما سبق وهو كما تقدم هو ان يجعل الانسان لله شريك والعياذ بالله في ربوبيته وفي وفي أسمائه وصفاته نعم فهذا هو الشرك الأكبر نعم وأما الشرك الأصغر فهو على قسمين شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي والشرك الأصغر الظاهر إما أن يكون اعتقادات وإما أن يكون أقوال وإما أن يكون أفعال فمثال على الاعتقادات أن يعتقد الإنسان في شيء أنه سبب وهو ليس بسبب مثلاً يعتقد الإنسان عن شيء ما بأنه سبب وهو ليس بسبب ويفعل هذا الشيء يعني مثل تعليق التمائم يعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب لا شك ليست بسبب طبعاً الأسباب ثلاثة إما سبب شرعي جاء به الشرع نعم مثل قراءه القرآن عن المريض فلا شك أن هذا سبب شرعي في شفاء الإنسان وإن من يكون هذا السبب سبب عقلي برهاني ثبت بالتجربة مثلا أن هذا الدواء المعين ثبت أن الله جل وعلا جعل فيه سبب في الشفاء, في الشفاء من هذا المرض فهذا سبب برهاني ليس فيه شيء إذا طبعا بشرط إذا لم ينهى عنه الشارع أم إذا نهى عنه الشارع فهنا لا يجد استعماله أم إذا منهى عنه الشارع وثبت بالتجربة والبرهان أنه سبب وأن الله جل وعلا جعل فيه شفاء أو جعل فيه كذا وكذا فلا شك إن هذا مشروع الإنسان أن يفعله والسبب الثالث هو السبب الخيالي وأن يعتقد الإنسان في شيء ما بأنه سبب وهو ليس بسبب وهذا هو الشرك مثل تعليق التمائم فالتعليق التمائم اذا اعتقد انها ليس مجرد سبب فهذا شرك اصغر واذا اعتقد والعياذ بالله انها تستقل بالضغو والنفع فهذا شرك اكبر عافانا الله واياكم من ذلك نعم ومثال على الشرك الاصغر الذي يكون في الاقوال هو الحلب بغير الله هذا شرك اصغر ظاهر الحلف بغير الله وقول الإنسان ما شاء الله وشئت ولا بالله وبكم ما شابه ذلك والشرك الذي يكون في الاقوال مع الاسف هذا قد عم وطم وانتشر واصبح كثير من الناس لا يلاحظ ولا ينتبه للكلام الذي يتكلم به وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث ابي اسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق آخر عند الإمام محمد من حديث موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا من الصحابة طبعا الإسناد الثاني مرسل والأول متصل واحد ما يقول الاخر والحديث ثابت أن أحد من الصحابة قال يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شين قال ذاك الله مدود أن قالها الكلمة وهو يقصد في داخل نفسه أن يعني مدحى كثير ما يكون زين وذمه أيضا يكون يعني في حق ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ذاك الله لأنه أطلق العبارة ولم يقيد ما قيد لو قالنا يا رسول الله أحيانا بحق واذم أحيانا بباطل نعم لكن عندما أطلق فالله جل وعلا هو الذي لا يمدح الا حق عز وجل ولا يذم إلا, إلا, إلا وهذا مستحق لأدم فمجودا قالها الكلمة وكذلك أيضا ما عند البخاري في الأدب المفرد ولمام أحمد وغيرهم من حديث يزيد بن الاصم عن ابن عباس أن رجلا قال ما شاء الله قال لرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله ندا مجرد أن قالها الكلمة وهو يقصد أن ما يقصد عفوا هو ما يقصد أن مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام تساوي مشيئة الله لأن الذي قال هذا الكلام من الصحابة ولأنه أيضا أن الشرك اللي كان في الجاهلية عند العرب في الغالب انه في الالوهيه فهو ما يمكن أن يساوي مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام بمشيئة الله لكن بما أنه أطلق عبارة وهل عبارة تفيد المساواه فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال بل ما شاء الله وحده قال بل ما شاء الله وحده فينبغي الانتباه الى العبارات والكلمات التي يتكلم بها الانسان وكما تقدم يعني اليوم كثر في الحقيقه الغلو في المدح والغلو في الثناء وتجد واحد يكتب قصيده يمدح فلان او فلان ويقع فيها الانسان في الغلو, يقع فيها الإنسان في الغلو يعني هناك من, من اهل العلم والفضل ممن قيل عنه امام الائمه وهذا خطا يعني مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه ونص الله ان يرفع درجته وان يرفع له سبحانه وتعالى فهناك من قال انا سمع الشريط معلن عنه ان امام الائمه لطفا ايها الحزب الله الحزب الله هنا إن اخذ الشريط, الشريط يعني هناك من, من أهل العلم والفضل ممن قيل عنه إمام الأئمة وهذا خطأ يعني مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه الله ان يرفع درجته وأن يرفع له سبحانه وتعالى فهناك من قال أن سمع شريط معلن عنه أن إمام الأئمة هذا خطأ إمام الأئمة الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغني عن واحد آخر أنه قال ان قال انا اقسم ان الشيخ بن باز رحمه الله لو يعلم من الموت غدا ما استطاع ان يزيد في العمل من قال لك هالكلام من الذي قال هالكلام ولماذا هذا الغلو وهل الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه يرضى بذلك لا شك انه لا يرضى بذلك وقبل ذلك وبعد رب العالمين حذرنا من الغلو والانسان عندما عندما يموت احوج ما يحتاج اليه هو الدعاء ليس السنه هو الدعاء السنه ما هو يستفيد من عند شيء، لكن الدعاء هو الذي يستفيد بإذن الله منه، ولذلك تعلمون ما جاء في الحديث الصحيح الذي خرج الإمام مسلم أن قال: وولد صالح يدعو له، فهذا الذي يستفيد منه الإنسان سواء كان حيا أم ميتا. ويعني هناك من الإخوان من طلبه العلم من, من كتب قصائد، وأنا مرقّر بيت أن يقول صاحب القصيدة. أخذت الباز أفضل جيلنا وتركت مجمع البوم والغربان هذا اعتراض على الله تعالى الله عن ذلك يعني الله جل وعلا يكبر الاولياء والصالحين يترك الفجرة والكافرين. هذا كلام خطير لا شك الذي تكلم به هو ما هذا الشيء لكن هذا هو معنى اللفظ هذا هو معنى الكلام وسمعنا غير هذا فأنا أذكر نفسي ومن يسمعني من الاخوان ان لا ينبغي ان ينتبهون ونحن ننكر على اهل الضلال واهل التصوف واهل القبور والالحاد واهل الشرك والخرافه ننكر عليهم الغلو وتعلمون ان اول شرك وقع في الارض هو بسبب الغلو بالصالحين ومع ذلك يوجد من ينتسب الى العقيده الصحيحه والمنهج السليم من يقع في الغلو و يمدح ويزني حتى يجوا هذا المدح والثناء إلى الوقوع في ما لا يحمد عقباه من الألفاظ الشوكيّة أو الألفاظ التي فيها اعتراض على القدم وما شابه ذلك. فأنا أذكر نفسي والإخوان الذين يسمعونني وأننا لا بد أن ننكر مثل هذا الشيء ولا بد من الكلام في مثل هذه القضايا في المجالس العامة والمساجد وفي كل مكان. لا بد من نشر العقيدة. وكيف ظهر الشرك ووقع الشرك عفنا الله وإياكم من ذلك إنما حصل وظهر هو بسبب عدم التنبيه بسبب عدم التنبيه على القضايا الشركية وبسبب عدم التنبيه على ما يوجب أو ما يوقع الإنسان في الشرك فعندما ما حصل التنبيه على هالقضايا وهالمسائل ولا علم الناس ولا بيّن لهم بعد فترة وقعوا في الشرك فأقول لابد في الحقيقة من الاخوان انهم يقومون بالدعوة الى هذا الامر وينبهون الناس والناس محتاجين الى التنبيه نعم في شيء نعم نعم والله لا شك أن الأشياء سواء كانت من السابقين أو من المتاخرين والقصص ما شابه ذلك إذا كان فيها غلو أو مخالف أو مقال لما جاء في الكتاب والسنة فلا بد من إنكار مثل هذه القصص وعدم التحديث بها إلا أن تكون مكونة مع إنكار ما فيها ولا ما يجوز. وما يتعلق مثلا أن فلان التقى بالخضر وكذا هذا لا شك أنه كذب لماذا أنه كذب هذه القصة؟ لأن الخضر على القول الصحيح أنه مات وما التقى بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام فكيف يلتقي بمن أتى من بعد؟ فلا شك أن الذي دل عليه الدليل هو أن الخضر مات فالإنسان ما يجوز له ايضا أن يروي قصة أو حكاية أو خبر أو كذا وهو مخالف لنصوص القرآن والسنه هذا ما في شك ما يجوز الا أن يرويها أو يذكرها وهي مقرونة مع إنكارها وبيان ما فيها من خلل ودخل نعم الخلاصة بد من الانتباه إلى الغلو والشرك عفنا الله وإياكم من ذلك أيضا كما تقدم من الشوك الأصغر الظاهر الذي يكون في الأفعال كأن يتبرك الإنسان بالجدران والحيطان من جدران المسجد الحرام وما شابه ذلك فهذا من الشوك عندما يعتقد أنه أنه أن هناك بركة في مثل هذا، فهذا لا شك أنه يكون شوكا أصب، يكون شوكا أصغر في العمل. وايضا كما تقدم تعليق التمام، ويعتقد الإنسان أنها سبب، فهذا كل من الشوك الاصغر الذي يكون في الافعال وأما الشوك الأصغر الخفي فهو أطيعة والسمعة، هو عافانا الله وإياكم من ذلك. وأرياء هو أن الإنسان يرأي بعمله يرأي الإنسان بعمله يحسن صلاته ويحسن عبادته من أجل نظر الآخرين وأما السمعة هو أن يسمع بعمله يعمل عمل لله ثم يسمع به يعمل عمل لله ثم بعد ذلك يسمع بهذا العمل وينبغي الانتباه أن هناك من يخلط ما بين أرياء الذي هو المقصود به الشرك الأصغر الخفي وما بين الشرك الأكبر فاذا صلى الانسان لغير الله ما صلى الا من اجل الناس فهذا شوك اكبر اما اذا كان صلى لله ولكن حسن صلاته من اجل الناس فهذا هو الشرك الاصل هذا هو الشرك الاصل الذي هو رياء واما ان الانسان يصلي من اجل الناس فهذا شوك اكبر عافانا الله واياكم من لا ينبغي الانتباه الى مثل هذا نعم ولا يخفى ان الشرك هو اعظم الذنوب وأكبر المعاصي عافانا الله وإياكم من ذلك وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سأل رسول عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اخبرني اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلق وربنا جل وعلا وعلى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا يفيد ان اشك هو أكبر المعاصي وأخطر الذنوب عافنا الله وإياكم من ذلك فأقول لابد من الاعتناء هذا الأمر وتنبيه الناس على مثل هذا نعم فقال المصنف رحمه الله الثاني المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يوشك معه أحد في عبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فربنا جل وعلا يبين بان المساجد له عز وجل وبالتالي لا يجوز ان يدعى احدا معه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لا دعاء عباده ولا دعاء مساله دعاء المساله هو ان الانسان يقول رب اغفر لي وارحمني هذا دعاء المساله فدعاء المساله الذي لا, الذي لا يقدر عليه البشر هذا لا شك لا يكون الا لرب البشر جل وعلا نعم يدعو الانسان شخصا ما دعاء مساله بأن يساعده في حمل شيء ولا يساعد في مال هذا لا شك في وزع الانسان لكن في شيء لا يقدر عليه الا الله فهذا لا شك هو الشرك الاكبر ودعاء العباده مثل ان الانسان يصلي الذي يصلي ويصوم ويحج ويزكي هو بعمله يدعو ربه بان يدخل الجنه بعمله بلسان حاله لا لسان مقاله فهذه الاعمال لا شك انها توجب رضا الله جل وعلا وتكون سببا لدخول الجنة فهذا هو دعاء العبادة فلا شك أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى هو ألا دل على هذا كثير وتقدم فيما سبق ذكر بعض هذه الأدلة يا أخوان ودي بالنسبة للأسئلة لألا تكون في الأخير رحسك لأن حتى ما ودنا يعني يحصل تقطيع إذا حتى يكون باب المجال هناك للأسئلة قال الثالثه أن من اطاع رسولا ووحد الله لا تجوز لهم ولاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب نعم هذه المساله الاولى عفوا هذه المساله الثالثه التي نبه عليها المصنف وانه لا بد على المسلم من تعلمها المساله الاولى تقدم ان الله جل وعلا لم يترك عباده حملا وانما عرس اليهم رسلا وأن من قاع هؤلاء يوصل دخل الجنة ومن منعصوم دخل النار. والمسألة الثانية هو في إفغاد الله جل وعلا بالعباد، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره. وأما المسألة الثالثة فهي موالاة موالاة الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام وعباده المؤمنين، وعداوة والب... والعداوة و... و... نعم عداوة الشوف والمشكين والبراء منهم. فلا بد من هذا الشيء وهذه القضية تأتي هذه القضية تأتي بعد القضية الأولى والثانية فالقضية الأولى عندما الإنسان يعتقد بأن الله أعزل الوصل إذن عليه أن يطيح هؤلاء الرسل وهذه المسألة الثانية في توحيد الله وفي فواده بالعبادة بعد توحيد الله وفواده بالعبادة وفي الحقيقة هذه المسألة الثالثة من توحيد الله وفواده بالعبادة هو مولد الله ورسوله ومحبة عباده المؤمنين ومناصرة الموحدين والبراء من الشرك والمشركين لا يتم إيمان الإنسان واسلامه لا يكون مسلم إلا بذلك من زعم أنه مسلم ولم يفعل افعال الشرك ولكنه ولا المشركين وناصر الكفار وأخاهم وأحبهم وأود وودهم فلا شك أن هذا يكون مثلهم عافانا الله وإياكم من ذلك كما قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله وكما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ففي الحقيقه انه لا بد من هذا الامر ولا يكون الانسان مسلم الا بهذا ما يكون الاسلام موسم الا بهذا ولذلك قال جل وعلا قد, لكم قد كان لكم في ابراهيم والذين معه اسوه حسنه اذ قالوا لقوم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده فلا بد من البراءه من المشركين ومن أفعالهم ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث بمالك الاشجعي عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فلابد من الكفر بكل معبود من دون الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولذلك قال إبراهيم عليه السلام انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فانه سيهدين وجعل كلمه باقيه في عاقبه لعلهم يرجعون فتجاو ابراهيم عليه السلام من كل المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى المستحق للعباده وحده والموالاه هي المحبه وهي الموجه وهي القرب والمناصره كل هذا من معاني الموالاه وهي تتمثل في خمسه اشياء الامر الاول كما ذكرت المحبه والموده والامر الثاني المناصره والتاييد والامر الثالث هو التشبه الامر الثالث هو التشبه والامر الرابع هو الاحترام والتعظيم الاحترام والتعظيم والامر الخامس هو كفله المخالطه والمؤاشره هذه خمسة أشياء هذه خمسة أشياء على الإنسان أن يصرفها لله ولرسوله ولعباده المؤمنين فمثلا المحبة والمودة عليها أن يحب الله جل وعلا ومن محبة الله تتفرع أنواع المحبة من محبة وصل الكرام وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ثم بعد ذلك محبه المؤمنين وهكذا فاذا الانسان احب الكفار والمشركين فلا شك انه وقع في موالاتهم ووقع في هذا الامر الخطيب والامر الثاني هو المناصره والتاييد عليه ان يناصر الله ويناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباد الله المؤمنين واهل التوحيد المتقين ولذلك قال جل وعلا ان تنسوا الله ينسوكم ويثبت اقدامكم فلا بد من نصرة الله ورسوله ونصرة الله جل وعلا بطاعته واتباع امره والجهاد في سبيله ونصرة رسول عليه الصلاه والسلام ايضا بمحبته واتباع سنته عليه الصلاه والسلام والدعوه الى إلى دين الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ومناصر المؤمنين ضد الكافرين فعندما الإنسان يناصر عداء الله والعياذ بالله هذا يقع في موالاته وقد قال جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم ما جهنم والعياذ بالله هذه الايه نزلت كما قال ابن عباس فيما رواه البخاري عن عثمان ابن عباس انها نزلت في اناس اسلموا ولكنهم لم يخاجوا وانما جاءت رزوه بدر خرجوا معهم وهم غير راضي ومع ذلك خرجوا معهم فنزلت هذه الايه فيهم وذكر ابن حجر وجاء عند ابن المنذر وغيره جعلن ابن المنذر في التفسير وغيره أنهم نهوا عن الاستغفار لهم أنهم نهوا عن الاستغفار لهم وهذا يفيد أنهم وقعوا في الموالات القبرى التي تفيد الردة والعياذ بالله وسوف يأتي أن الموالات على قسمين قبرى وسغرى نعم كذلك أيضا فيما يتعلق بكثرة المخالطة والمعاشرة على الإنسان أن يخالط عباد الله المؤمنين وأن يعاشرهم فعندما يخالط الكفار ويعاشرهم والعياذ بالله هذا سوف يجوه الى الاقتداء بهم والتشبه بهم وهذه هي الموالاه عافانا الله واياكم من ذلك ولذلك جاء عند النسائي من حديث ابي نخيله عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في ضمن حديث لمن اسلم او لغيره او لاحد الصحابه حمك الله قال وان تفارق المشرك قال وان تفارق المشرف فلا بد من مفارقه المشرك لا بد مفارقة المشرك. فمخالطة المشركين هو مفارقه معاشرتهم طبعا المخالطه ليس مطلق المخالطه وانما عندما يحصل كثرة مخالطه ومعاشره فهذه تقود الى الى الى الموالاه لهم واما مطلق المخالطه فهذه غير داخل في هذا بل أحيانا مطلوبة كان يدعوهم من الإنسان إلى الإسلام وإلى التوحيد كما كان رسول عليه الصلاة والسلام يأتي إلى المشركين ويدعوهم إلى الإسلام لكن المقصود كافت مخالطتهم ومجالستهم ومعاشرتهم فهذا يؤدي إلى موالاتهم عافنا الله وإياكم من ذلك نعم الأمر الرابع هو الاحترام والتعظيم نعم الاحترام والتعظيم وقد جاء في الحديث نعم وقد جاء في الحديث الذي جاء في السنن من حديث عمرض نعم اللي جاء في السنن نعم في الحديث اللي جاء في السنن أن الرسول عليه السلام والسلام نعم جاء من حديث ابن بريد عن أبي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا للمنافق يا سيد فإذا قلتم يا سيد فقد أصدتم ربكم عز وجل فهذا يفيد أن تعظيم الكفار والمنافقين إن هذا يؤدي سخط الله وإن هذا يوقع في الموالات عافنا الله وإياكم من ذلك وقد جاء عند الدرى قطني وحسن ابن حجر أن أحد الصحابة كان يمشي مع أحد الكفار وكان هذا الكافر له مكانه فقال أحد الصحابة هذا فلان وفلان بدأ بالكافر قبل فلان بدأ بالكافر قبل المسلم حموك الله في ذكر الاسم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بل هذا فلان أي المسلم وفلان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه بس مجود في ان بدأ بتقديم الكافر من حيث الاسم ولذلك جاء في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم نهانا من ان نبداهم بالسلام لان بدأتهم بالسلام هذا تعظيم لهم واحترام لهم فنهانا عن ذلك وايضا امرنا ان نضطرهم الى اضيق الطريق والمخصود اضطرارهم الى اضيق الطريق هو ان اذا كان الطريق ما يسع الا واحد لا تنتظر حتى يمر الكافر وانما انت المقدم انه لا يستحق انك تنتظر حتى يمر انت اذا رأيت مسلم احتراما لا تقف بالذات اذا كان له علم ولا له فضل او سن تقف حتى يمر احتراما لا. هذه لا تجعلها للكافر وانما اجعلها للمسلم وليس طبعا مقصود اضطراهم لأضعك الطريق أن الطريق واسع ومع ذلك تضطره إلى أن تنصق بالجدار لا ليس هذا معنى الحديث وإنما معنى الحديث أن إذا كان الطريق ما يسأل لواحد لا تنتظر حتى يومك بل أنت المقدم هذا هو معنى الحديث نعم فكل هذا يفيد عدم تعظيمهم والمبالغة في احترامهم أما مطلق الاحترام فلا شك هذا جاء به الشرع مطلق الاحترام لأن النفس لها احترام حتى لو كانت كافره مطلق الاحترام ليس المقصود المبالغة بذلك ومن هذا ما ثبت في الصحيحين عندما قام الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جنازة فقيل أنها جنازة يهودي ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قام لأن الموت له, له رهبه له كذا وكذا وهي نفس من الأنفس ف... وايضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن رأس المنافقين أبو حباب عبد الله بن أبي بن أبي سلون وهو رأس المنافقين فذكروا هو الكنيه فيها شيء من الاحترام لكن قال في الاحترام والتعظيم هذا هو الذي جاء النهي عنه هذا هو الذي جاء النهي عنه الأمر الأخير التشبه بهم الأمر الأخير التشبه بهم وتعرفون ما جاء عند الامام احمد وعند ابي داود من حديث ابن مليبه الجرشاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول عليه الصلاه والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم ولد الدل على هذا كثير جدا هذا على هذا كثير جدا فلا يجوز التشبه بالكفار والتشبه بالكفار هذا على قسمين اكبر واسغر انت تشبه بهم والعياذ بالله في عقائدهم وافعالهم الكفريه واحتفالاتهم الدينية فهذا كفر نسأل الله العافية والسلام وإن تشبه بهم في عادات في لباس فهذا من الكبائر هذا ذنب من الذنوب لا يوقع الإنسان في الكفر لا وإنما هذا ذنب معصية هذا ذنب ومعصية نعم فهذه معان معان الموالات نعم الموالات كما تقدم كبر وشره فمن والى الكفار مولاة كبرى هذا وقع في, في الكفر الأكبر ومن و... ومن ولاه ولا صورة هذا وقع في كبير من كبار الذنوب ومثال المولاة الكبرى هو ما تقدم هو أن يأخذ مع الكفار ويقاتل مع الكفار ضد المصلمين فهذه مولاة كبرى الله العافية وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس وأن الآية نزلت في هؤلاء وكما تقدم من نفي رايت بن المنذر كما قال ابن حجر نهو عن استغفار لهم وامن عن الصغرى لهم لانهم وقعوا في الشرك الاكبر بسبب هذا الفعل والموالات الكبرى التي حصلت منهم والموالات الصغرى وهي ذنب من الذنوب مثل ما حصل من حاطب نبي بلتعه رضي الله تعالى عنه فهذه موالات صغرى وقد قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده في إلى داخل الايه فهذه تكم ولا صغى قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله نعم ولو كانوا اباءهم ولو كانوا هؤلاء اباءهم لا يحبونهم ولا يودونهم وينبغي الانتباه ان هناك محبه ان هناك من انواع المحبه محبه طبعيه أن هناك من أنواع المحبة محبة طبعية فهذه المحبة الطبيعيه تصرف للكافر يعني انسان مثلا عند أب كافر عافانا الله وإياكم من ذلك هذه محبة طبعية يعني يحب محبة طبعية لأنه الذي هو خرج من صلبه ولأنه قريبه، ومثل ما أباح الله عز وجل بالزواج من أهل الكتاب ولا شك انهم كفار والإنسان يعني كثيرا ما عندما يتزوج مؤكافر نعم يحصل هناك شيء من المحبة وبالذات يعني محبة الشهوة وكذا هذه محبة الشهوة ومحبة طبيعية. طبيعية هذه لا تدخل في ذلك وإنما الذي يدخل في ذلك محبتهم ومحبة أعمالهم وأفعالهم فلا شك ان هذا ما يحب ما يحب الإنسان هؤلاء وأفعالهم ما يحبهم لأفعالهم وأقوالهم وإعتقادات من الإنسان مثلهم عافنا الله وإياكم من ذلك قال أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لأن هؤلاء هم أقرب الناس إلى هذا الشخص يعني من جهات النسب حتى لو كانوا كذلك قال أولئك أي من أبغض هؤلاء الكفار ولم يحب هؤلاء الفجار قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من لأنهم فعلوا ما أمرهم الله جل وعلا ولأن ما حصل منهم دليل على قوة الإيمان وصدق اليقين وصحة الإسلام وكل هذا يدل على اهميه الموالات ومكانة الموالات وكما تقدم أن الإنسان لا يكون مسلم إلا بمحبة الله ورسوله ومحبة عباده المؤمنين ومناصرة ذلك ومناصرة الله ورسوله والمؤمنين لا يكون مسلما إلا بذلك نعم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بين جل وعلا أن مصير هؤلاء جنات تجري من تحتها الأنهار وأن هؤلاء هم حزب الله وهم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة نعم ثم قال رحمه الله تعالى علم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم وما هي الحنيفيه بل ذلك المصنف أن تعبد الله مخلصا له الدين والحنيفيه الحنيفيه ماخوذا من الحنف وهو الميل وهو الميل نعم فالحنيف والمائل الى الله جل وعلا والمقبل عليه والمبتعد عن الشرف فهذا هو الحنيف فالحنيفيه هي مله ابراهيم عليه السلام الذي امر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه كما قال جل وعلا ثم اوحينا اليك ان يتبع مله ابراهيم نعم والحنيفيه ان تعبد الله مخلص الله الدين لا شك كما تقدم عنده الانسان يكون مائلا, مائلا الى الله مقبلا عليه مبتعدا عن الشرك ومحذرا منه فإذا سوف يخلص الله جل وعلا في عباداته ويقوم بما افترضه الله جل وعلا عليه ولا شك أن الله جل وعلا قد أمر الناس كلهم بذلك كما قال المصنف رحمه الله بذلك أمر جميع الناس وخلقهم لها خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال معنى يعبدون أن يوحدون والذي يدل على هذا التفسير ما جاء في النصوص الأخرى ما جاء في النصوص الأخرى كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسول ان نعبد الله ونجنب الطاغوت فهذه النصوص وما كان في معناها تفسر هذا النص فتفسر العباده بان هي توحيد الله وإفراد بالعباده ولذلك جاء في الصحيحين في حديث بمعبد النافذ من حديث عفوا بمعبد نافذ مولى بن عباس أنا بن عباس رضي الله عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل الى اليمن قال لك سوف تقدم على قوم, على قوم من اهل الكتاب فليكن أول ما تدعوم ليش هادث ان لا اله الا الله فكل هذه النصوص تبين أن العبادة هي توحيد الله وإفراد بالعبادة ولذلك فسرها ابن عباس وغيره فسرها بذلك قال وعظم ما أمر الله به هو التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا فلا شك أن أعظم ما أمر الله جل وعلا به عبادة فكل ما يقرب الانسان من رب جل وعلا فهذا هو عبادة كل ما شرعه الله جل وعلا فهو عبادة عندما الإنسان يقوم به ولذلك العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهرة والباطنة من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فكل ما أمر الله عز وجل به وشرعه فالقيام به وعباده لله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا خلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى وحذرهم ونهاهم عن الشرك به عافنا الله وإياكم من ذلك ولعل عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد أينه؟ هذا شوك أكبر الذي يقول العياذ بالله يدعو الشمس بأن يعني ترزق شيء معين سواء كان سنا أو غيره فهذا من الشوك الأكبر هذا من الشوك الأكبر وهذا يعني لا أنه خطير والسبب يعني في بقاء هذا الشيء عند مثال هؤلاء هو قلة من يدعوهم فلا بد في الحقيقة من تعليم الناس ودعوتهم وبيان هذه الأمور الخطيرة التي هم واقعين فيها نعم يا رب هذه يعني هو ما في الدعاء إلا جل وعلا يعني في هذه الآية دليل على منع الإنسان من ان يدعو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله وكما ذكرت إذا كل الدعاء على إطلاقه وهو الآية عامة دعاء عباده دعاء مسألة فيشمل كل العبادات وكل أنواع الدعاء فعندما الإنسان كما تقدم يعني الإنسان بفعله عندما يقوم بالعبادات هذا يدعو ربه فالصلاة تدعو إلى أن يرحم الإنسان ويغفر له والزكاة تدعي لذلك ذلك والصيام وهكذا فهو شامل فلا يشامل الله ما ينبر الإنسان يعني أن يصاغر العسم أن يصغر اسم من اسماء الله طبعا لا شك وإذا دعا, دعا الله جل وعلا باسم مصغر باسم لله صغر هذا لا شك كفر لكن المقصود بالنسبة للناس المخلوقين واحد مثلا عبد المجيد يصغر اسمه يناديه بتصير الاسم هذا لا شك انه لا ينبغي لأن هذا يعني الاسم في الأصل لله هو صحيح ما يقصد الله عز وجل وإنما يقصد وإنما يقصد هذا الإنسان فلا شك أنه هذا لا ينبغي لأن لا لما إلا ما لا يحمد عقباه ما اللغة العربية ما يخله يعني يقال آل عبد اللطيف هذا آل اللغة العربية آل فلان آل فلان هذه آل اللغة العربية إلا ضعفه وقد ضعف غيره من أهل العلم والحديث ما يصح لا سناد ولا متن لا كلها ضعيفة ومعلولة ولا يصح منها شيء وقد ضعف ابن الجوزي وبيان ضعف هذا الحديث وهذا الحديث ما يستقيم أي يستقيم لا من حيث الأسناد سندا ضعيفا معلولا ولا من حيث المتن كيف النصوص دلت على أن أن لا شك في بقى خطير وأن الزنا أيضا خطير وفي هذا الحديث الذي لا يصح من حيث الأسناد فيه مبالغة الأن ندبهم الواحد من أقرب أشد عند الله من ستة وثلاثين سنة، وفي غواية ندبهم أقرب أشد من أن ينكح رجل أم، ولا شك نكاح الأم أشد، ما في شك. دلت دل الشعع أن نكاح الأم أشد، ويمر الانتباه إلى أن النص لا إلى أن يعني عندما ينتقد حديث من جهة المتن. لا يرد بهوى الإنسان وبعقله لا ما في شك هذا نجوى إلى الله منه وإنما إذا كان النصوص من الكتاب والسنة تخالف هذا النص ولا يمكن الجمع بينه وبينه والإسناد أيضاً معلوم هذا لا شك يرد ولا هناك حديث فيه خلل من جهة المتن إلا وفيه خلل من جهة الإسناد أبداً ما هناك حديث يرد من جهة المتن إلا وفيه خلل من جهة الإسناد وبعض الناس يعني أنكر هذا الشيء ولا شك أن كلامه هو المنكر كلامه هو المنكر وكما ذكرت فيما سبق في قديما في درس الترمد وغيره أن أهل العلم قد نبهوا على استقامة المتن نبهوا على استقامة المتن من الخطيب البغداد وقبلها الشافع وغيره وكذلك أيضا انه ان رد المثل هناك كما ذكرت من يرد المثل من جهه عقل وهواء وفكر وهذا هو الامر المنكر هذا هو الامر المنكر ونبغى الى الله منه مثل الذين يقولون بعض الجهال ان الحديث اللي في في صحيح مسلم حديث ابي هويره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن مكتوم هل تسمع النداء قال نعم قال أجب لا أجد لك رخصه طبعا ما في في الحديث أنه ابن أم مكتوم لكن جاء في السنن ما فيه ليس في مسلم ابن أم مكتوم إنما جاء في السنن أنه عبد الله ابن أم مكتوم قال بعض الجخال إن هذا مخالف لقواعد الشريعة إن الإنسان لا يكلف بما يستطيع وهذا ما يستطيع لا نقول كل هذا كلامه هو الباطل هذا الحديث صحيح وقد جاء من طوعكم متعددة لعل له ست وقعوا أكثر وخرج لما مسلم في صحيحه فهو حديث صحيح و. العميان على قسمين هناك أعمى ما يصب عليه المجيء إلى المسجد أو أن يمشي بدون قائد. وعبد الله بن أمي مكتوم من هذا الصن كان يولى كان يوليه هو رسول عليه الصلاة والسلام على المدينة وكان أيضا في في الطحاوي شرح ماني الآثار أو مشكل الآثار أن كان هو حامل غاية في معوقة القادسية هذه معوقة القادسية الكبيرة كان هو حامل غاية. فتجد بعض العميان قد يقود المبصر قد يقود المبصر نعم وقسم ثاني هناك العميان ما يستطيع اذا ما احد يقود ما ما يمكن ان ياتي ما يمكن ان ياتي المسجد او ما يصل المكان الذي يريد فلا شك لا يكلف الله نفسا الا وما جاء في روايه في هذا الحديث ان ليس لي قائد يلائمني يعني هو يستطيع رضي الله عنه لكن يريد لا شك ان كان هناك قائد يلائم فهذا اكمل واحسن فلذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا اجد لك رخصه بينما جاء في الصحيحين في حديث محمود بن ربيع عن عتبان قال يا رسول اني عن بصري وان احيانا قد ما يستطعني اتي الى المسجد فقال أريد ان ان تصلي في بيتي حتى اتخذ هذا المكان مصلى فجاء اليه الرسول عليه الصلاه والسلام وبوب عليه بالحبان في صحيح بابنا في اعذاب ترك الجماعه فالأبن مكتوم ابن ام مكتوم ما عذره وهذا عذره عليه الصلاة والسلام فلا شك أن الحديث موافق لما جاء به الشرع لا شك في هذا أو بعض الجخال يقول في مروه البخاري حديث ببكرة لن يفلح قوما لو أمرهم امرأ ويستدل العيال بلا يقول فلانا وفلانا أن تولوا الحكومات وهذا من جهة الشنيع صلى الله عليه وسلم فنبغي إلى الله من هذا اما ناس مخالف لنصوص واضح في الكتاب والسنه فهذا لم يزل اهل العلم يفعلونه وكما ذكرت لا أن يكون عله يكون عله فيه في الاسناد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الوصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك ما ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه أنبيا شيخ عبد الله عبد بنعمه بنعمه نعمه. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهى والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهى والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات لامره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 وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات تزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والوهبه والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاثة والاستعادة والاستغاثة والدبح والندع وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وبالحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ودليل وجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل رغبة ورهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسائعون في الخيارات ويدعوننا غبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قولوا تعالى فلا تخشوهم واخشون الآية ودليل إنابة قولوا تعالى وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له الآية ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث جستعنت بستعن بالله ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية ودليل الذبح قوله تعالى قل ان صلاتي ونسقي ومحياي ومناتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرفه مستطيرا نقدر يا أخوان نقدر الله بس بس بس بس الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه عليكم السلام. فإذا, عليكم فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعم هذه الاصول الثلاثه والاصل هو القاعده والاساس الذي يبنى عليه الشيء ولا شك أن دين الإسلام مبني على هذه الأمور الثلاثة على معرفه الإنسان لربه سبحانه وتعالى ومعرفته لدين الإسلام ومعرفته لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فإذا عرف الإنسان ذلك فهذا هو الدين الذي أمرنا الله جل وعلا به ولا يخفى أن دين الاسلام كما تقدم مبني على العلم والعمل مبني على هذين الامرين فلا بد من العلم ولا بد كذلك ايضا من العمل وبالتالي يكون الانسان مسلما بذلك ان كان عنده علم ولم يعمل بهذا العلم فهذا ليس بمسلم وان كان عنده عمل ولم يكن هذا العمل مبني على العلم فهذا كذلك ايضا ليس بمسلم فلا بد من هذين الامرين ومن حسن وافضل من توفيق الله جل وعلا للمصنف رحمه الله تعالى أنه انه نبع على هذه الامور الثلاثه وهذه القضايا العظيمه وهذه الاشياء الكبيره مع انه قد تقدم التنبيه على هذه الأمور ولكن المصنف رحمه الله تعالى أعادها مرة ثانية بصيغة أخرى من أجل أن الإنسان يكور معرفة هذه الأشياء ويتوسع في معرفة الرب جل وعلا والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ويعرف دينه بالأدلة ومن المعلوم ان الله جل وعلا قد ذكر في كتابه قصص الانبياء في مرات كثيره ومواضع عديده وقبل ذلك وبعده بين ما أوجبه الله جل وعلا على عباده في كتابه ايضا مرات كثيره فيما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته وحقه على عباده عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا فيما يتعلق برسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فتواصلوا